بسم الله الرحمن الرحيم أما نسبه صلى الله عليه وسلم وبلده ومن فشرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم كبير وكرم بلده ومن لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه هذا لا يحتاج إلى كلام أصل ولا بيان مشكل فيه ليس فيه أي إشكال لأنه واضح نسب النبي صلى الله عليه وسلم معروف بلده مكة معروفة فهمنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة معروفة ليس خفيا فإنه نخبة بني هاشم يعني هو من أفضل بني هاشم نخبتهم يعني اختياره من اختيار من اختيار من بني هاشم وسلالة كريش وصميمها هو من أصل كريش وكريش هم سادة العرب هو من صميمها يعني من أصلها من وسطها وأشرف العربي صلى الله عليه وسلم وأعزهم نفرًا من قبل أبيه وأمه هو من أفضل العرب منزلة من جهة أبيه ومن جهة أمه إذا نظرت إليه وجدته من من الذين لهم نسوا صلى الله عليه وسلم وأما بلده فهو من أهل مكة وهي أكرم بلاد الله إلى الله وعلى الله وعلى عباده في أفضل البلاد وقد قدمنا لك في أول الكتاب ما فيه الكفاية في هذا المقام تكلمنا عن هذا من قبل أما ما تدعو إليه ضرورة الحياة فمنه ما الفضل في قلته ومنه ما الفضل في كثرته ومنه ما تختلف الأحوال فيه طيب أما ضرورات الحياة حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهناك بعض الأشياء الأفضل أن تكون قليلة وهناك بعض الأشياء الأفضل أن تكون كثيرة وهناك بعض الأشياء مختلف يعني يختلف بحسب حاله. فالأول الأفضل أن يكون قليل كالغذاء كلما قلل الإنسان من طعامه كان أفضل له أفضل لصحته أفضل لعقله كلما نقص من طعامه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم كالغذاء والنوم ولم تزل العرب والحكماء قديما. تتمادح بكلتهما ما زال العرب والحكماء في الماضي يقولون فلان قليل النوم أو قليل الطعام ويعرضون هذا مدح. فإن هذا شيء جيد أنه لا ينام كثيرا لا يأكل كثيرا فهم يتمادحون يعني يمدح بعضهم بعضا بكلتهما وتذم بكثرتهما وبالكثرة يكون الذم الذي يأكل كثيرا أو الذي ينام كثيرا هو مذموم لأن كثرة الأكل والشرب دليل على النهم النهم هو لا حب الطعام والحرص والشره الشره أيضا قريب من النهم والحرص والمحافظة على هذا وغلبت الشهوة الشهوة تغلبه لأنه دائما ينظر إلى الطعام بعض الناس هكذا إذا رأى طعاما لا يمسك نفسه يعني لا يستطيع أن يمسك نفسه فهذا بسبب نهمه وحرصه على الطعام هذا يدل على غلبة الشهوة وهذا مسبب لمضار الدنيا والآخرة انظر إلى الأطباء يقولون إن المعدة بيت الداء هذا مصدر لكلام كل كل النبي للنبي صلى الله عليه وسلم أصل المرض يبدأ من المعدة كثرة الطعام تسبب كثرة الأمراض فهذا مسبب في الدنيا وللآخرة أيضا لأن الذي يأكل كثيرا وينام كثيرا متى يعبد الله كثيرا فهذا يضره في آخرته جالب لأدواء الجسد وهذا يجلب ويحضر الأدواء جمع داء والداء هو المرض أمراض الجسم تأتي بسبب كثرة الطعام وكثرة النوم وخثارة النفس الخثارة هي الثقل وتجد نفس الإنسان ثقيله ليست خفيفة النشيطة هي الكسل وامتلاء الدماغ والعقل يكون مملوءا بال يعني بالثقل وقلة هذه الأشياء قلة الطعام والنوم دليل على القناعة أنك ترضى بما قسم الله لك ودليل على ملك النفس أن تملك نفسك ودليل على قمع الشهوة أن تترد شهوتك لا تترك لشهوة المجال مسبب للصحة هذا يسبب الصحة وصفاء الخاطر صفاء الخاطر يعني العقل يصبح العقل صافيا نقيا وحدة الذهن والذهن العقل يصبح حادا ذكيا كما أن النوم دليل على الفسولة والفصولة قالوا يعني ضعف في الرأي ضعف في لا يكون صاحبه قوي الرأي دليل على هذا كثرة النوم دليل على ضعف الرأي ضعف العقل والضعف وعدم الذكاء والفتنة وهو مسبب للكسل الذي ينام كثيرا انظر الى الشخص الذي ينام عشرة ساعات واثنة عشرة ساعة عندما يقوم من النوم يشعر بالكسل ويشعر انه يريد ان ينام وجهة ثانية لان كثرة النوم تسبب هذا تسبب الكسل والفتن هو مسبب للكسل وعادة العجز وتجعل صاحبها عاجزا ضعيفا وتضييع العمر في غير نفع وفيه يضيع العمر بغير فائدة ينام الإنسان كثيرا ويأكل كثيرا فيضيع عمره في غير نفع وتسبب أيضا قساوة القلب يصبح القلب قاسيا شديدا وتسبب الغفلة فإن الغفلة عدم الاهتمام بما حولك بل وقد تسبب موت القلب أن القلب لا يهتم بما حوله إلا بطعامه وشرابه ونومه ومثاعدة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من الأكل والنوم بالأقل كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من الطعام ومن الشراب بالأقل وكذلك من النوم وحظ النبي على ذلك كان النبي يحض على ذلك حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه مامل ابن آدما وعاء شر من بطنه الوعاء هو طيب الكوب وعاء الطبق وعاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر إناء تملاه هو البطن إن ملأت كوبا إن دلوا إن ملأت طبقا فهذا ليس سيئا كما لو ملأت بطنه فما ملأ آدمي وعاء شر من بطنه طيب إذا ملأ بطنه هذا شر, شر الأشياء ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه حسبه يعني يكفيه يكفي لابن آدم بعض قطع الخبز لقيمات يعني طعام قليل اللقمة هي القطعة من الخبز لقيمات هذا عدد قليل يقمن صلبه يعني يكفيه بعض الطعام الذي يساعده على إقامة ظهره يعني فقط يستطيع أن يعيش هو لا يأكل لكي يملأ بطنه بل يأكل لكي يقيم صلبه لكي يستطيع أن يتحجب فإن حسب ابن آدم أكلات يقيم صلبه فإن كان لا محالة إذا كان لا شك أحيانا يأتي في, في يوم مثلا في يوم جوع في, في وقت المغرب في رمضان فإن الشخص جائع كل النهار ثم الطعام أمامه وبدون شك سيأكل النبي صلى الله عليه وسلم يقول تأكل قليلا ولكن أمامه الطعام وهو يحبه وسيأكل بدون شك قال النبي فإن كان لا محالة إذا كان بدون شك ستأكل لن تطلك هذا فاجعل الطعام في ثلث ثلث من البطن يكون فيها طعام فقط وثلث يكون للشراب واطلق ثلثا يستطيع الجسم أن يتنفس لأنك إذا أكلت طعاما كثيرا حتى ملأت المعدة إذا امتلأت المعدة فإن مماكن الهواء لا تستطيع أن تتمدد بحضية وانظر إلى من أكل كثيرا لا يستطيع أن يتنفس لأن المكان ضق الضاقة بالطعام فالنرئتان يضيق المكان عليهما فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لا محالة فثلث لطعامه ثلث للطعام وثلث لشرابه وثلث لنفسه الثلث الأخير للتنفس ولأن كثرة النوم من كثرة الأكل والشرب من يأكل كثيرا ويشرب كثيرا هكذا قال الأطباء قالوا لماذا عندما تأكل طعاما كثيرا تشعر بالنوم والكسل قالوا لأن كل الدم يتوجه إلى المعدة لكي يساعد على هضم الطعام فإن فإذا توجه الدم إلى المعدة فإن الدم الذي كان يصعد إلى إلى المخ ينقص وإذا نقص شعر الجسم بكسل ولهذا قال لأن كسلة النوم من كسلة الأكل والشرب وقد قالت عائشة رضي الله عنها لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعاً قط عائشة قالت إن بطن النبي لم تمتلئ لم تمتلئ بالشبع مطلقاً ما كان النبي يأكل إلى أن يملأ بطنه، وإنه صلى الله عليه وسلم كان في أهله لا يسألهم طعاما ولا يتشاههم. كان النبي بين أهله في أسرته لا يسألهم طعاما أين الطعام؟ أين الغداء؟ أين العشاء؟ أين الفطور؟ أين ما كان النبي يسأل طعاماً كما يسأل الناس؟ ولا يتشاههم. يعني لا يقول يا عائشة اليوم. اريد ان اكل سمكا مع كذا اريد اليوم لحما او دجاجا او تفونا ما كان النبي صاحب شهوه صلى الله عليه وسلم ما كان يتشاهى ان اطعموه اكل يعني اذا اعدوا له طعاما كان النبي صلى الله عليه وسلم ياكله وما اطعموه قبل إذا يطعموه اذا اطعموا النبي صلى الله عليه وسلم طعاما كان يقبل لا يقول ما هذا كيف لا ناكل لحما اليوم كيف لا أنا تعبت كل النهار رجعت من الجهاد هل أكل طمرا بعد الجهاد أين الطعام ما كان النبي يسأل هذا ما كان يسأل عن طعام غير الموجود إذا قدموا له طعاما كان يأكله صلى الله عليه وسلم ولم لم يكن مشغولا بالطعام ما أطعمه قبل وما سقوه شايم وفي حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل متكئا طيب والابتكاء هو التمكن للأكل النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه لا يأكل متكئا يعني لا يجلس مستعدا للطعام بل إذا وضع الطعام أكل النبي منه شيئا بدون ماذا بدون الجلوس المستعد للطعام لكي يأكل كثيرا تجد بعض الناس إذا جلس للطعام طيب يفكك ملابسه ويخفف لكي يأكل لكي يملأ بطنه أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن كذلك قال والاتكاء هو التمكن للأكل الساداد له والتمكن منه والتقعدد في الجلوس له كالمتربع وشمه من تمكن الجلسات التي يعتمد فيها الجالس على ما تحتهم طيب جلوس النبي صلى الله عليه وسلم كان للطعام مقيما في الغالب قدمه اليمنى باسطا قدمه اليسرى يقعد النبي قدمه رجله اليمنى مرفوعة واليسرى مبسوطة وهذا يضيق على المعدة ويضمها بخلاف من جلس متربعا متربعا يعني هذا الذي يضع يجعل قدمه مفصل الشتين فهذا يترك مجالا للبطن كلما أكل زاد بخلاف من يضيق عليها، فهذا هذه جلسة المتربع. المتربع هو لا يقيم قدمه عند الجلوس بل يضع القدمين مبسوطتين. وهذه جلسة تجعل الإنسان يأكل أكثر إذا جلس متربعا والجالس على هذه الهيئة يستدعي الأكل هو طدق لبطنه المساحة فهو يطلب أكلا زيادة ويستكثر منه والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان جلوسه للأكل جلوس المستوفز مقين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس للطعام جلس جلوس المستعد للقيام المستوفز الذي يجلسه على ركبتيه يستعد للقيام لم يكن النبي جالسا يعني للطعام وقتا طويلا مقعيا الاقعاء هو الجلوس الذي يكون معه رفع القدمين رفع الجلين عند الجلوس كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا عبد أنا لست ملكا من ملوك الدنيا أنا عبد الله إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد لم يكن متكبرا صلى الله عليه وسلم وكذلك كان نومه قليلا ومع ذلك فقد قال إن عيني أو إن عيني تنامان كان نومه قليل ومع ذلك كان يقول إن عيني تنامان ولا ينام قلبي طيب فهذا الشيء الأول الذي الفضل في كلته فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء على الفضل فهو ما كان يأكل كثيرا مثل الطعام والشراب والنوم أما النوع الثاني الذي الفضل في كثرته يعني كل ما كان أكثر كل ما كان أفضل فمثل الجاه الجاه هو الدرجة والمنزلة والعلوم هذا كل ما ازداد عند الإنسان كان أفضل له وهو محمود عند العقلاء عادة هذا شيء منضوح يحبه العقلاء أن يكون له درجة ومنزلة بين الناس محمود عند العقلاء عادة وبقدر جاهي, بقدر جاهي يكون عظم الشخص في القلوب بقدر منزلة الرجل يكون تعظيمه عند الناس وقد قال صلى الله عليه وسلم في صفه عيسى قد قال الله تعالى في صفه عيسى عليه السلام وجيها في الدنيا والآخرة وجيها له وجاها له منزلة له علو له درجة صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم في الدنيا والآخرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رزق من الحشمة الحشمة أن الناس يستحيون منه رزق النبي الحياة أن يستحي الناس منه إذا رأوه والمكانة في الخلوج والعظمة قبل النبوة عند الجاهلية وبعدها كان النبي هذا كان النبي موصوفا بهذا أصله من قبل قبل النبوة كان الناس يستحيون من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يحترمونه ويعظمونه بينهم وبعد ذلك كذلك يعني بعد النبوة أيضا حتى وهم يكذبونه ويؤذون أصحابه ويقصدون أذاه في نفسه خفية حتى وهم يؤذون النبي مستطغا فإذا واجههم النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا منه ولا يفعلون شيئا مواجهة في العادة حتى اذا واجههم اعظموه أمرهم امرهم وقضوا حاجته كما ذكرنا ذلك مرارا فما راينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف وهم يتكلمون عنه فوقف النبي ونظر إليهم فخافوا وهم ساده القوم وقال لهم جئتكم بالذبح فخافوا منه قرأ النبي القرآن على أبي الوليد فوضع يده على فمه وقال سألتك بالله والرحم لا تكمل طيب خدع أهل مكة الرجل يزيدي الذي جاء وباع تجارته للوليد بن المغيرة ولم يستطع أن يأخذ ماله فذهب إليهم ليساعدوه قالوا له ندلك على من يساعدك ودلوه على النبي صلى الله عليه وسلم أظنه كان اليابي جهل الذي أخذ التجارة ولم يدفع فدلوه على النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمون ما بين النبي وبين أبي جهل من العداوة فدلوه على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا الذي يأتيك بحقك فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرفه وأخبره أن أبي جهل قد أخذ تجارتي ومالي ولا أستطيع أن اخذها منه ودل الناس على أنك الوحيد الذي تستطيع الكلام معه والنبي عرف لماذا قالوا له هذا. فقال لو النبي نعم أنا أفعل تعال وأخذه وذهب إلى أبي جهل يدق بابه فلما فتح قال أعطي هذا حقه قال نعم نعم أعطيه وجاء بالمال واعطاه هيبة وخوفا من النبي صلى الله عليه وسلم فقد جزقه الله تعالى المكانة في الكلوب من منذ كان رجلا عاديا قبل النبوة وكذلك بعدها فإذا واجه النبي صلى الله عليه وسلم أعظموا أمره وقضوا حاجته كما ذكرنا ذلك مرارا وقد كان يبهته ويفرق لرؤيته من لم يره طيب كان يبهته يعني لا يستطيع الكلام من يرى النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة كان يعظمه وكان يفرق يعني يخاف لرؤيته من لم يره الذي لم يرى النبي من قبل كان إذا وقف أمامه شعر بماذا بالقلب وشعر بالسكوت لا يستطيع الكلام كما رؤية عن قللة أنها لما رأته رعدت من الفرق فقال يا مسكينة عليك السكينة امرأة رأت النبي صلى الله عليه وسلم فازداد خوفها فقال لا النبي صلى الله عليه وسلم يا مسكينة يأيتها المرأة المسكينة عليك بالسكينة إهدي لا تخافي وفي حديث ابن مسعود أن رجل قام بين يديه فأرعد أو فأرعد أرعد يعني التعش اضطرب رجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم فاضطرب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هون عليه يا أخي اهدأ لا تقلب فإني لست بملك أنا لست ملكا من ملوك الدنيا أنا نبي من عند الله أما عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة وشريف منزلته برسالة وأناقة رتبته بالاستفاء طيب أو إناقة رتبته بالاستفاء يعني علوها والرتبة هي الدرجة والكرامة في الدنيا فهو فهذا أمر هو مبلغ النهاية صلى الله عليه وسلم هو عظيم القدر شريف المنزلة عالي الرتبة كثير الكرامة صلى الله عليه وسلم ثم هو في الآخرة سيد ولدي آدم ويوم القيامة هو سيد الخلق سيد بني آدم في يوم القيامة هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع في هذا اليوم حيث لا يشفع فيه غيره يعني شفاعة العظمى أما عن نفقة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقته وزهده هو في الدنيا وفي المال أما ما تختلف فيه الحالات نحن تكلمنا عن ما كان النقص فيه مطلوب وهو ماذا؟ الطعام والشراب والنوم وما كان الفضل والزيادة فيه ممدوحا كالجاه والدرجة والمنزلة وهناك أشياء أخرى هي بين بين بحسب الحال أما ما تختلف فيه الحالات في التمدح به والتفاصل بسببه والتفضيل لأجله ككثرة المال مثلا كثرة المال جيدة أو ليست مختلف إذا كان في وقت حاجة في وقت صدقة في وقت عطار فكثرة المال جيدة إذا كان عندي كثير فأنا أتصدق كثيرا وأساعد كثيرا وفي بعض الأوقات يكون قلة المال هي الممدوحة طيب قال هنا فصاحبه صاحب المال في الجملة معظم عند العامة انتبه صاحب المال عموما له منزله هو مستفع معظم عند عوام الناس لاعتقادها لأن العوام يعتقدون أنها توصله إلى حاجته العوام يظنون أن المال يوصل كل إنسان إلى ما يريد وتمكنه في اغراضه أن المال يمكن الإنسان من الحصول على غرضه وإلا فليس المال بنفسه فضيلة لو نظرت المال نفسه ليس هو الممدوح لأن الشخص البخيل الذي عنده كثير من المال وهو يغلق عليه الخزانه ما الفائدة من هذا المال له لا طعاما جيدا ولا ثيابا ولا غير ذلك فهذا لا يفيده بشيء أما الكلام هنا ففي ماذا ففي استعمال المال في حاجاتك إذا كنت تستعمل المال في حاجاتك التي تحتاج إليها فهنا يظهر فضل المال وإلا فليس للمال فضيلة في نفسه فمتى كان المال بهذه الصورة متى كان نافعا مفيدا والو متى كان صاحبه منفقا له في مهماته ينفق المال في الأشياء المهمه التي يحتاج اليها وفي مهمات من قصده وامله وفي مهمات من طلب المال من, من جاء اليك يقصدك في طلب مال ويامل في ذلك فإنه يصرفه في مواضعه مشتريا به المعالي والثناء الحسن طيب يصرف المال في ماذا في مكانه فيشتغي بذلك المعالي علو المنزلة والدرجة ويشتري بذلك الثناء الحسن يثني عليه الناس ويشتغي المنزلة في الكلوب كان فضيلة عند صاحبه في صاحبه عند أهل الدنيا طيب رجل يتصدق وينفق لماذا يتصدق؟ لكي يقول الناس هو جواب هو كريم هو منفق هو متصدق هو صاحب كذا وفاعل كذا فهذا شيء جيد ممضوح في الدنيا عند الناس ولكن هذا ليس له فضل عند الله لأنه ما كان في سبيل الله أما إذا صرف الإنسان المال في وجوه البر في الأنواع البر المختلفة في أعمال الخير وأنفقه في صبه للخير وقصد بذلك الله تعالى وقصد الدار الآخرة كان المال فضيلة عند الكل بكل حال. عند ذلك يكون المال منضوحا عند العوام وعند الخواص. ومتى كان صاحبه ممسكا له إذا كان صاحب المال يمسك المال ولا يتصدق ممسكا له صاحبه ممسكا غير موجهه وجوهه يعني لا يوجه المال في وجهه الحقيقي حريصا على جمعه هو حريص على جمع المال عاد كثرة كالعدم يعني صار هذا المال كثرة كأنه عدم أو عاد كثله ممكن تضبطها بهذا يعني كثر المال يصبح كثر المال كأنه غير موجود رجل عنده مليون عنده ملايين ولكن يحفظها في البنك يحفظها في الغرفه ويغلق بمفتاح وفوق المفتاح مفتاح وعليه كذا ما فائده المال وجوده كعدم وجوده إذا كان وجود المال وعدم وجوده سواء بالنسبة لإنسان فإذا ما فائدته وقد كان قال هنا عاد كثره كالعدم وكان المال في هذا الحال منقصة في صاحبه يعني ينقص من قدره فلان بخيل هذا مما يقلل شأنه ولم يقف به على جدد السلامة ولم يقف المال به على حدود السلامة بل أوقعه في وهده رذيلة البخل الوهده هي السقوط مع الصوت والرذيله هي شيء قبيح بل إن المال إذا كان كثيرا وصاحبه لا ينفق منه فإنه يسقط في قبح البخل وفي مذمة النذالة والنذالة هي سوء الطبع سوء الخلق فالتمدح بالمال ليس لذاته المدح والذم لأجل المال فلان عنده مال فلان ليس عنده ليس في الحقيقة ليس بسبب المال ليس لذاته بل للتوصل به إلى غيره لأن صاحبه يتوصل بهذا المال إلى غيره ولتصريفه في متصرفاته ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي خزائن الأرض ومفاتيح البلاد وأحلت له الغنائم صلى الله عليه وسلم وفتح عليه في حياته بلاد الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب وما دانا ذلك يعني وما اقترب من ذلك من بلاد الشام والعراق وجلب إليه كثير من أخماسها كانت الغنينة تقسم خمسا فياتي خمس للنبي وجزيتها الجزية كانت تأتيه وصدقاتها وهذاه يعني أعطاه هدية جماعة من ملوك الأقاليم من ملوك البلاد المختلفة ومع ذلك لم يستأثر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك انظر كل هذه الأموال التي كانت تأتيه لم يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم منها شيئا ما استأثر بشيء منه ولا أمسك منه درهما من بل صرفه النبي صلى الله عليه وسلم جميعا في مصاريفه. وأغنى به غيره وقوى به المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلني أن لي أحدا ذهبا طيب يبيت عندي منه دينار إلا دينار أجسده لديني يعني لا أحب أن يكون عندي مثل جبل أحد ذهبا فأحفظ منه ولو دينار إلا لو كان هذا دينار محفوظا لدين علي يعني سأرده في وقت كذا وأتت للنبي صلى الله عليه وسلم دنانيل مرة جاءت دنانيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها وبقيت مع منها بقية فدفعها لبعض النساء فلم ياخذه نوم حتى قام فقسمها وقال الآن الصراح جاءت بعض الأموال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها إلا شيء قليل بقي فقال لزوجه فعائش او غير ذلك احفظي هذا عندك حتى يأتي الصباح فنقسمه فلم يستطع النبي النوم لم يستطع النوم حتى قام فقسم هذه الدنانيل وقال الان السرح ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهولة في نفق في نفقة عياله مات النبي وكانت له يلبسها في الحجر ثوب حربا كان النبي قد رهنها, رهنها يعني طلب دينا من بعض اليهود قال أعطني تأمينا فأعطاه الدرع فرهنها النبي صلى الله عليه وسلم في نفقة عياله واقتصر على نفقته وملبسه ومسكنه على اقتصر في نفقته وملبسه ومسكنه على ما تدعو ضرورته إليه يعني وأما في الطعام والشراب والسكن ففقط ما تحتاجه الضرورة وزهد النبي صلى الله عليه وسلم في غير ذلك، فكان يلبس ما وجده فليس في الغالب الشملة والشملة هي ثوب كامل بدون اكمام. لم يكن يلبس النبي، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذا في الغالب، وكان، عفواً بالعكس يلبس الشمله والشملا ليست مخيطاً، ليست لها أكمام وليس هذا ثوب من القماش فقط يوضع على الجسم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الكساء الخشن الثوب الخشن لا يلبس لهذهب الناعمة الغالية والبلد والبلدة الغليظ البلد هو الذي يلبس فوق الثياب ثقيله كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على من حضره أقفية الديباج الديباج نوع من الحليل كان النبي يقسم الحليل على الناس هو غالي المخوصة او مخوصة بالذهب ليس فقط حليل بل هذا حليل على اطرافه خلوط الذهب وكان النبي يهديها الى اصحابه صلى الله عليه وسلم وكان يرفع لمن لم يحضر فاذا كان احد اصحاب النبي غائبا كان يحفظ له جزء ويقول هذا لفلان عندما يعود فانت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاز فضيلة المال بالزهد فيه وإنفاقه على مستحقه أنت تلاحظ أنه صلى الله عليه وسلم جمع المال نعم ولكنه كان زاهدا فيه ما كان فرحا به بل كان ينفقه صلى الله عليه وسلم على مستحقه كان ينفق ماله على من يستحق هذا المال من الفقراء والضعفاء وغير ذلك جيد طيب فماذا عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وماذا عن شجاعه النبي وادبه وحسن عشرته وغير ذلك نقف باذن الله تعالى عند هذا جزاه الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته